أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار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 يَادِي وَلَيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي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 يسدى ثم أناب قال رب اغفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصابا والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطارنا فمر أو أمسك بغير حساب وإن له وَحُصْنَ مَآبَ وَذَكُرَ عَبْدَنَا أَيُوبَ إذْنَادَ رَبّهُ أَنّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ إذْنَادَ رَبّهُ أَنّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعْدٍ يركض برجلك هذا مرتسلا باردا وشرابا ووهبنا له اهله ومثله معهم رحمه منا رحمه منا وذكرا خذ بيديك وطغس فاضرب به ولا تحث إننا وجدناه صابرا إننا وجدناه صابرا نعمل نعم إنه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 صفين الأخيار، وذكر إسماعيل واليسع وذ الكفّي وكلٌّ من الأخيار هذا ذكر، وإنّر المتقين لحسن ما جنات عدن فتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعده حساب إن هذا رزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم يصلونها فبيئس منها هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحل معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إني هم صار النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتمو لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا وضعفاً في قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما القهاق رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفاف قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى الصيم إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك الملائكة إني خارق بشر من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 يوم الدين. قال رب فأواظني. لا يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لا أخوين منهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين.